بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإي رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستبر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء حكمة بارغة فما تغني النذر عنهم يوم يبعو الداعي إلى شيء نكر خش عن بصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عادوا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصران في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منطعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثبود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إِنَّا إِذَا فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٌ أَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ نَاشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ نَاشِرٌ إِنَّا مُنْصِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَابِرْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ولده إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذروا بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فقمسنا أعينهم فذوقوا عذاب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 أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيحزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدوهم وَسَاعَتْ وَأَدْهَاهَا وَأَمَرَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ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 r